هو الذيذ خلَق السماواتِ وَالْأَرض فيِي سَّةِ أي مِن ثمُستَوَعَ العرش يعلم ماَا يَلج فِي الْ الأرضِ وَماَا يخْرج مِنْهَا وماَا يَنزِل مِن السماءِ وَماَا يعْرج فيِي هَا وَهُو معكُمْأَين ماَا كُنتُم.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 فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ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 إنَِّ الْ المُصدّقينَ وَْمُ الصَّّقاتِ وَأَقََضُ اللهَّهَا قَرضًا حَسَنَي يُضَاعفُ لَهُ وَلَهُم أَجرْ كَرم وََّذينَ آمَنُوا بِاللههِ وَرسُلِهِ أُولائِكَهُ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 مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على مَا فاتكم وَلَا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون النَّاسَ بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقدَ أرسَل النارُرسُنا بِالبَناتِ وَأَنزَلنا مَهُمُ الكِتاباب وَْمزانَ لَقومُم الناسَّاسُ بالِالقِصْطِ وَأَنزَلنا وَأَنزَلْنَ الحَبيدَ فِيهِ بَأسُل شَديدُ وَمَنافِعُ الناسَّاس وَلعلَمَ الله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 ثُ قَفَّينَا على آثَِهِم بِرسُِنَا وَوقَفَّينَا بعسَبَنِ مَريَمَ وَآتَنَاهُ الإنجلَ وَجَعلنَا وَجَعلْنا فيِي قُلُ بالَِّذينَ التَّبَعهُ رَأفَتَ وَرَحْمَ وَرَحبانةَن بتَدَعهَا م كَتَبنَاهَا عَلَيْهِمْ.